بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحه من حم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. ام يقولون افترا. بل هو الحق من ربك لتنذر قوم ما اتهم من نذير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 أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لا يستوون أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارِ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 إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهدي لهم كم مِنْ من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون